بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رأبهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم بشكل 119. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 110. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 111. بل قالوا الافتراء بل هو شاهد فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلا الا رجالا نوحي اليهم فَسْألوا أَ الذيذكِرين كُتُم ل تَعللَمُون وَمَا جَعلنهُم جَسَدَ ل يَأكُلونَ الطَّامَ وَمَا كَُوا خَالِدين ثَُّ صَدَقُ نَوعْدَ فَأَ جَيناَون فَأَن 116. وإن شاء وأهلكنا المسرفين 117. لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون 118. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 119. لما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 110. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون 111. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم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 لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة مِنَ الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله وَسُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا نَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِهِ فَهُمْ ظَالِمُونَ وَهُمْ بلَْ أَكذَرُم ل يَعلمونَ الحَقَّّ فَهُمْ مارِبُون وَمَا رسَن مِن قَبِلكَ مِرُسُولٍ من إِلَّا نُحلَي إِلَّ نُحلَيْهِ أَهُ ل إَِّا ذَ إِلَّا أَلََفَعبُدُون وَقُ التَّخَذَر الرَّحْم سُبْحَانَهُ بَل العِبَادُ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وهم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ